قبل أن نبدأ، أذكر لأنه درس يوم السبت سوف يعني هذا الأسبوع فقط يوم الأحد إن شاء الله درس كتاب البيو البيوة أما بالنسبة احمد أحمد بازنون والله حتى الآن ما اتصل أسعى إن شاء الله احسن أحسن مسألة معه هذا الأسبوع يعني يتمكن من الاستمرار أم لا وضع الكفرة والمشايا التي كانت عندها في الجامعة ومسالة الموردة التي افترأ عليها ربنا نسمى للشيخ قال الشيخ أه... فلاح اسماعيل حتى لما ما الطفل من صفر الألماني على العلاج فالله أعلم بأحوالها هذا من التخفيف القبر وطلبتم بالتخفيف جاءكم التخفيف من عند الله يخرب فش... بالنسبة ل... الورق جاء أسماء المنتسبين المستوى العالي أو المستوى المستدئين فأرجو أن يتم حسن هذا ذي يعني من سوف يستمر في المستوى الذي يخدد له يؤكد على هذا والذي يريد أن يتنحى يعني إن كان من نفسه أنه ليس له القدرة على المتابع فيما هو مقرر على المستوى الع... على... على المستوى العالي، أمنح كتاب البيوع ورزة النظر أو نغمة السكر، أو وكذلك كتاب التوحيد، هذا حتى ينحسب هذه مسألة. وكذلك سوف يكون من النسبة لمن انتسب على المستوى العالي، فتنضع له منهجا أقوى وأعلى في حج المطوم نظر لما طالب به البعض. خلاف ما طالب به البعض هناك من طالب بالتخفيف فخففنا نسبة حفظ المتوم بعد الفجر و... وأما هناك... هناك من طالب بأن نجيد لها الجرعة في حفظ المتوم لذلك يخصص لمن ينتصر المستوى العالي يعني إيه؟ منهجا أعلى في مسألة حفظ المتوم فكل يحدد هذا هذه الليلة. أنا أريد بعد ذلك أن يأتي يعني واحد ما ويقول إن يريد التخفيف. أو يأتي آخر يقول أنا أنا أريد ليش المجيد؟ ف... فأظن يعني بالنسبة لما اخترناه المستوى المفتديين فهو يكفي. يعني أظن ليس ليس كثيرا. يعني نستطيعه الكل إن شاء الله وهذا يعني لا يحتاج إلى إلى شكو كما قلنا فأرجو أن أن يتم الحفظ نجلي إن شاء الله مع بعض الحفظ نطلب الحفظ قبل الحفظ نطلب إن شاء الله هو <تصفيق> <تصفيق> <فيك دي أشبرك؟ تصفيق> بسم الله, على الله, الله عليه قالوا سيدنا عبد محمد المجلس الكم هذا اقول المجلس ونزل في في شرح اصل التفسير او التفسير هذا هو المجلس الواضح في شرح التفسير اصول في التفسير, التفسير, التفسير. محمد وكان هذا في في ليلة الرابعة من شهر ربيع الأول في العامة الحالي والثلاثين بعد أرمامات والألف نجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال <تصفيق> رحمه الله وقال الله تعالى كتاب أن يتباه ليك مبارك ليستفو آياتي وليتبكر من الأذار وَهَذَا بِهِلَامُ أَلِّهِلَّامُ لا، لا، لمن تعين من الفقره التي قبلها؟ قلت يصرحة نعم سبعة نكلمنا شرفها شو لما تبكّن الاستمرار من وقد وصف ال... الله, الله تعالى وقال رحمه الله وقد وصف الله تعالى بإرصاف كثيرة تجد على عظمته وبركاته وتأثيره وشموره وأنه حاكم على ما قبله من الحكوم قال الله تعالى ولقد آت إناك سبع من المثان والقرآن العظيم فقال تعالى كتاب أن الله ليس مبارك لأن لي تستور وليتذكر أول الألباب وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون <تصفيق> قال تعالى إنه لقرآن كريم كفا كفا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نعم على آله وأصحابه ومن اتبعه ده أما بعد. فكما بينا ان الله عز وجل انزل هذا الكتاب من كي يكون مهيمنا على ما قبله من الكتب وكي يكون فيه الحكم الفصل فيما يختلف فيه لا باب النفع للناس في الدنيا والاخره وفي احكام الغنى الكامل عن غيره من الاحكام فلا يقال ابدا ان شريعه الله التي هي منزله في هذا الكتاب نعم انها لا قصه او انها لا تصلح لزمان دون زمان وانا تصلخ لزمان دون زمان لا بل هي تصلخ لكل زمان ولا يقال إن احكام القران لا تتناقض مع العصر الحديث لا يقول هذا مسلم ابدا و ولقد بين سبحانه في غير مايه من كتابه انه جعل كتابه او انه سبحانه كتابه بانه قران الحكيم وبانه انزل من لدن الحكيم الخبير كيف يوصف من كانت صفاته بهذه المفابة نعم بالنقص أو بعدم أو بعدم الكفاية لإحتياجات الناس لما يقول هذا جاهل يعني جاهل بأحكام هذا الكتاب او يقوله منافقا يعني قد, قد ابطل الكفر في قلبه او يقوله كافر اظهر كفره وكما بين الشيخ رحمه الله تعالى هنا في كلامه السابق أن الله عزيزي أوصف كتابه أوصاف كثيرة تدل على ما ذكرناه تدل على عظمته وعلى بركته ما. والبركة هي ثبوت الخير في شيء ما مع استمرار هذه خيرية فإذا ثبتت البركة في شيء فدل على ما فيه من خير نعم أن هذا الخير, أن هذا الخير ثابت لا يزول، وهذا بلا شد من صفات او مما يوثق به كلام الله عز وجل فشيء البركه فيه الخير الدائم الدائم النفع وكتاب مبارك وهو يعني كما بين الشيخ له تاثير لو, لو أنزل هذا القرآن لو أنزل هذا القران على جبل لرايته خاشعا متفضعا خشية الله <تصفيق> لو تأثير على القلوب وعلى النبوس وأما القلوب التي كالحجارة أو أشد قصوة هي لا تتأثر لأنه قد طبع عليها أو. يعني طبع الله عليها بما كسبت ايدي اصحابها فهي كأنها مغلفة او كأنها مقفلة أو. صارت مقفلة لا تتأثر ولا تستجيب لتأثير كتاب الله وهو كتاب شامل كما بينا لخير الدنيا والآخرة وهو كذلك يعني حاكم على ما قبله من الكتب فلا يجوز لأحد أن يأتي الآن بشريعة الإنجيل أو بشريعة التوراه ويقول إنها من عند الله يعني يأتي بالشريعة منذلة لا يأتي بالكتاب المحرف ثم يقول نحن نريد أن نحكم نحن هذه الشرائع تابة لأن هذه الشرائع منسوخه بالقرآن والقرآن يعد حاكما عليه و من باب اولى لا يجوز لاحد ان ياتي بقوانين وضعها البشر كي يعني يجعلها فوق كتاب الله او يجعلها مساويه لكتاب الله هذا لا يجوز البدله ومن وقع في هذا معتقدا ما قرره او معتقدا ما قال به من أن هذه الشرائع الموضوعة أفضل أو مساوية بشريعة الله فقد وقع في الكفر الأكبر وهذا فيه تفصيل يعني بيّنه أهل من وأمنح عن قوله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم فاختلف اهل العلم في معنى الصدق من المثاني لما لابد من اقوال القول الاول ان السبعه المثاني هي المقصودية السبع الطول نحن يتأخرج ابن جرير في تفسيره بسند صحيح نحن ابن عباس رضي الله عنه قال هذه الآية هي السبع الطول أي السبع الصور الأولى من كتاب الله، لما وجأت كثيرها في رواية سعيد بن جبير، لما في ما فيما قر... فيما أخرجه أيضا عنه ابن جبير بفرد صحيح، لما أنه قال في قوله تعالى قد إنك سبع من المثاني قال هي البقرة. وآل عمران والنساء والمائدة والانعام والأعراف ويونس قال فيهن الفرائض والحدود فتثنى فيها الأحكام والفرائض أيضا في رواية أنه قال يثنى فيها القضاء والقصص وأيضا أخرج ابن جرير بسرد صحيح لابن عباس رضي الله عنه أنه قال هي الأمثال والخبر والعبر يعني يقصد ما في السبع ما في السبع الطوال أو الطوال نحن القول الثاني أنها الفاتحة وهذا ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه وتفرد به البخاري عن مسلم في الحديث أبي سعيد ابن المعلم رضي الله عنه أنه قال كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم أجبه فلما انتهيت يعني من الصلاه قلت يا رسول الله كنت أصلي قال قال صلى الله عليه وآله وسلم الم ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم فقال ابو سعيد ثم قال الرسول أو قال فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك اعظم صورة في القران قبل أن تخرج من المسجد فقال أبو سعيد فأخذ بيده ولما أردنا أن نخرج من المسجد قلت له أو قلت يا رسول الله ألم تقل أو ألم تقل أنك سوف تعلمني اعظم صورة في القرآن فقال صلى الله عليه واله وسلم الفاتحة قال أم القرآن يسبغ المثاني والقرآن الذي اوتيته هذا نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا جاء من حديث أبي مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم قال أم القرآن يسبغ المثاني والقرآن العظيم وفي رواية انه قال الحمد لله أم القرآن فاتحة أو قالوا أم الكتاب والسجع المثاني القول الثالث أن القرآن كله مثاني مثاني هذا قاله أبو مالك ومجاهد وطاووس والخديجه فيهما جاء في صورة الزمر في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا مثنيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تيلوز الله نزل احسن الكتاب المتشابه المثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تدين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله هذه الآية تدل على أن القرآن كله مثالي وقال القرطبي في تفسيره الصحيح الأول يقصد الأول عنده أي أنه الفاتحة أن صحح القول بأن المقصود بالمثالي بآية الحجر انها فاتحه قال الصحيح هو الفاتحة لأنه يشير الى الحديث أبي سعيد بن المعلم قال قد قدمنا في الفاتحة استفسير الفاتحة أنا وليس تسميتها بالمثالي ما يمنع من تسمية غيرها بذلك إلا أنه إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثبت عنه النص أو ثبت عنه نص في شيء لا يحتمل التأويل كان الوقوف عنده وقال ابن كثير لكن لا ينافي وصف, وصف غيرها من السبع الطول بذلك، طمئنا طمئنا فيها من هذه القصة، كما لا يوجد وصف القرآن، كما لا يوجد وصف القرآن بكماله بذلك أيضاً. وذكر آية الزمار فهو مثالي من جهة ومتشابه من جهة أي قرآن نعم هو القرآن العظيم نعم هو القرآن العظيم العظيم أيضا كما انه عليه وعلى اله الصلاه والسلام سئل عن المسجد الذي اسقط على التقوى فان فاشعر مسجده وجهه رغم ان الايه نزلت في مسجد قباء فلا تنافي ان ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا شاء في تلك في تلك الصفه يعني اشتراك الشيء مع شيء اخر في صفه ما لا ينفي ذكر احدهما الصفه على الاخر وهذا وهذا واضح يحتاج لباء ف يعني إذا جاء وصف الفاتحة انها السبع المثاني هذا لا يتناع مع وصف القرآن كله بأنه مثاني أيضا ولكنه صلى الله عليه وسلم قد خص الفاتحة عن هذا وجاء أيضا البيان في كتاب الله أن القرآن كله يتصف هذه الصفه ولا يتنافها أيضا مع وصف السبع الطول لأنها مثاني. ويتبين لنا هذا أكثر إذا عرفنا معنى المثاني. وقد جاء معناها لعدة أوجه. بينها ابن جرير في تفسيره. فقال رحمه الله. وقبل أن نذكر كلاما بجريم نقول إن نبأنا نبأ من غور قالت لسان العرب فَنَالَ الشيء الشيء ثنيا أي رد بعضه على بعض فالمثاني من فَنَالَ الشيء أي رد بعضه على بعض نعم وأثني ضم واحد الى واحد واحد إلى واحد اذا ضممت شيئا الى شيء اخر فقد ثنيته قال ابن جرير المثاني جمع هذا هو القول الاول قال ولقد أتيناك سبعة نعم أتيناك سبع, بعض سبع, سبع آيات مما يفني بعضه بعضًا نعم سبع سبعة آيات لقد أتيناك سبع آيات مما يفني بعضه بعضا وإذا كان ذلك كذلك كانت المثاني جمع مثنى، وتكون آية القرآن موصوفة بذلك موصوفة بأنها مثاني لأنه بلا شك يذني بعض آية القرآن بعضها لأن بعضها يثني بعضا وبعضها يتلو بعضا بفصول تفصل بينها فيعرف انقضاء الآية وابتداء التي تليها كما وصفها به تعالى ذكره فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم نعم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم وقد يجوز ان يكونوا معناها هذا القول الثاني ان يكون معناها فيما جاء عن ابن عباس والضحاك ان قالوا الخبر والقصص والعبر ونه. ان القران اذا ما قيل له مثاني لان القصص والاخبار كررت فيه مره بعد الاقمار والقول الثالث وما جاء عن الحسن البصري انها سميت مثاني لانها تسنى في كل قراءه القول الرابع قيل لأن الله تعالى لأن الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم دون سائر الأنبياء غير فدخلها لهم والقول الخامس كما قال مزارير وكان بعض أهل العربية يزعم أنها سميت مثالية لأن فيها الرحمن الرحيم مرتين وانها تثنى في كل صورة يعني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه كلها معاني تحتملها كلمة مثالية وكما يعني وظاهر من هذه الأقوال أن كلها يصح أن تنطبق على القرآن كله وينطبق, نعم وينطبق بعضها ينطبق بعضها على الفاتحة والأمر قريب أن الله وصف كتابه في آية الزبر هذا الوصف. وهذا نص أيضا فريح، ورسول صلى الله عليه وسلم وصف الفاتحة وخصها، هذا الوصف هذا نص فريح، فكما بين القرطبي وابن كثير أن لا تعارض بين هذه النصوص، فيفحص الوصف للفاتحة وكذلك يفحص الوصف لكتاب الله كله. <تصفيق> وأما عن قوله والقران المجيد فالنجيد كما قال ابن منظور في الثاني العرب من المجد والمجد هو الكرم والشرف وقال ابن سيدا لا. المجد هو نيل الشرف والمجيد فعيل منه للمبالغه وفعيل أبلغ من فاعل يعني إذا قلت مجيد فهي فعيل من المجد وأما إذا قلت ماجد فاعل والفعيل ابلغ من الفاعل ويريد بالمجيد الرفيع العالي وقد يقال أيضا إن المجيد أي المتفع الشرف هو الرفيع العالي هو المتفع شرفا ف... معاني المجد تدور على السعر تدور على السعر فاتساع الشرف واتساع الكرم واتساع الشؤدة كلها يدل عليها المجد يدل عليها وصف القرآن لأنه مجيد نعم نعم وهذا ما قرران أخوه الشيكون والسلمين رحمه الله وبركاته شرحيهم نكتسب هذا القدر في درس اصول التفسير وننتقل إليه. الى درس آباب طالب الله على محمد وعلى ما أحببنا أن حتى يعني يتمكن على شتى مستوياتهم او منازلهم في التحصيل من المذاكرة ومن الضغط وشرف اصول التفسير لكلا المستويين فنراعي كلا المستويين فالآن انا اظن القدرة التي احذناها هذه الليلة معقول مناسب ومفترض ان الدروس الثلاثة السابقة نظرا مده التوقف التي توقفناه مفترض عند الطالب المجتهد او الذي عنده همة حتى لو كانت ليست عالية ان يكون ذاكرها وضبطها او ان يكون استوعبها على الاقل ليست بالقدر الكبير فرجاء ان تذاكروا من الان ان شاء الله يعني العالم ان شاء الله يعني خلال فترة وجيزه قد تصل او تقل عن شهر نعقد اختبارات في المواد التي قطعنا فيها شوطن نضب ان يختبر كل واحد النفس وان نرى من يذاكر من لا يذاكر ومن يستوى من لم يستوعب، ان شاء الله فارجو ليه؟ الاهتمام وارجو عدم تأخير عمل اليوم الى الغد كما كان يقال في المثل صلى الله على محمد عليه وسلم يقول الله ان شاء الله عليه بعد ان شاء الله